بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل إلى المطلب الثاني واشا ومحصله ان اذا لم نقل بدلالتي من ادرك على اجزاء الحاج عن حجة الإسلام هل يطالب هذا الصبي الذي بلاغ إحرام جديد أم لا؟ وقلنا قد يقال بأن مقتضى صلاة البراءة. عدم وجوب احرام جديد عليه ولكن جريان البراءه عن وجوب احرام جديد فرع صحه احرامه السابق وصحه الاحرام السابق فرع تعلق الامر النجبي به فهل أن الأمر الندبي تعلق بإحرامه السابق حتى عرض الوجوب أم لا قد يقال بأن مقتضى إطلاقات الأوامر النجمية فقوله عليه السلام ائتي بهم العرج يعني منطقة العرج فليحرموا منها مقتضى اطلاق الامر ويقول الامر الندبي بالاحرام لمن بلغ بعد الاحرام ايضا نظير شمول الأمر الندبي بالصلاة لمن بلغ أثناء الصلاة اذ لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الامر الندوي الا عروض الوجوب وعروض الوجوب ليس موجبا لسقوط الامر الندبي في حينه إذ غايته أن عروض الوجوب من باب انقضاء الأمد بمعنى أن أمد الأمر الندبي انقضى بعروض وجود إذ لا يعقل اجتماعهما على متعلق واحد. لا أن الأمر الندبي ساقط عن الفعليه من أول الأمر إذن فمقتضى ذلك صحة إحرامه فإن كان لهذه الأوامر الندبية إطلاق بحيث يستفاد منه إجزاء الإحرام تمسكنا به وإلا فنجري أصالة البراءة عن وجوب إحرام جديد هذا ما قيل ويلاحظ عليه أن ما ذكر أن ما يتم لو كان البلوغ قيدا في الوجوب دون الواجب كما في الصلاة فإن وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ وأما نفس الصلاة فليست صحتها مشروطة بالبلوغ ونتيجة ذلك أن متعلق الأمرين أي الأمر النجبي بالصلاة والامر الوجوبي بعد البلوغ متعلقهما واحد لذلك يكون الوجوب رافعا لامد الامر النبي وأن في محل كلامنا وهو الحج فإن البلوغ قيد في حجة الإسلام مقتضى معتبرة إسحاق ابن عمار السابقة عليه حجة الإسلام إذا احتلام فإذا كان البلوغ قيدان في حجة الإسلام إذن فمتعلق الامر النجبي وهو الحج لا بشرط مغاير لمتعلق الامر الوجوبي وحج البالغ فإذا اختلف المتعلق لم يعقل شمول الامر النذري لهذا المكلف الذي هو مامور بالفاعل بالامر الالزامي الا على نحو الترتيب بان يقول المولى حج حجة الإسلام وأحرم لها فإن عصيتا فحج الحج الندبي بإحرامك السادق وهذا أي الأمر الترتبي لا ينفعنا في المقام لأننا نريد أن نكتفي عام ساذق لحجة الإسلام وإن كانت ترتب محل إشكال من قبل شيخنا الأستاذ دام ظله سيأتي عرضه في محله ترتب في باب الحج يعني ومناقشته فالمتحصل أن صحة الإحرام السابق فرع تعلق الأمر الندبي ولا مجال لتعلقه بعد مخاطبة المكلف بالأمر الوجوب المطلب الثالث على فرض أن تنزلنا على فرض أن الأمر الندبي مطلق وشامل لمن بلغ بعد الإحرام وقبل المشعر عليه؟ شكت انه بعده جلوه عن شو جلوه شوان نتيجة يعني اطلاق عملا انه هو يختلف موضوع انه هو انه يشمله اطلاق اطلاقه بعده جلوه الصبيب ما يجربه اطلاقه يشمله بعده اطلاقه لا لا مو مستصحاب تمسك بالاطلاق نقول بان لا اطلاقات عامة للمد البالغ والبالغ ما دام هذا غير بالغ حجوا بهم بعد البلوغ لا لا نقول اقول حجوا بهم الاحجاج مساله ما ورد في حج الصبي بناء على ان حج, حج إيه بناء على أن حج الصبي في حد ذاته مشروع ولا البلوغ بعد البلوغ كيف انه بليه الأطلاق بمعنى إحرامه في وقته والان يعني الآن هذا الشخص يقولون الآن مثل الصبي الصبي الذي بلغ أثناء الصلاة هذا الشخص يقول الأمر الندبي للصبي صلي الآن وإن بلغت فيه أثناء الصلاة ما في الأمر إذا بلغت أنا أنا سأنتهي كأمر سأنتهي بس أنا فعلي الآن ما دمت أنت صبيان أنا أيها الأمر أنا فعلي فالأمر الندبي فعلي قبل الغلول وإن حصل البلوغ شنو أثناء الصلاة الأمر النبي فعليا وإن حصل البلوغ أثناء الصلاة يعني بحصول البلوغ أثناء الصلاة ينقضي أمده ولا هو كان شنو فعليا في ظرفه هذا مقتبا إحنا نقول لا بعروض الأمر الوجوب ينكشف عدم فعليته من أول الأمر لأنه لا فعليا وانقضى أمده هو بعروض الوجوب الآن بعروض الوجوب الآن انكشف عدم فعليته من أول الأمر لماذا؟ لأنه لو كان فعليا في في ذلك الواقع ما يمكن امتثاله لأن الأمر النجدي يتعلق بحج كامل بعد مع التفاة المولى إلى أن هذا سيبلغ في الأثناء وما يتمكن من امتثال شنو؟ الأمر النجدي لأنه سيخاطب بحج إسلام معدل الاسلام اشترط فيه البلوغ فمتعلق الامرين مختلف مع التفات المولى بان هذا سيخاطب بامر وجوبي فلا يمكنهم كتاب هذا الامر النبوي لان المتعلق مختلف هل الامر النبوي الان غير فعلي من حين صدق هو غير فعلي من حين صدق كشف الامر الوجوبي عن ان الامر الندبي غير فعل من ذلك الوقت من ذلك الحين هو غير فعليا مو الان بعد البلوغ بعد البلوغ على جميع الأقوال اذا عرض الامر الوجوبي ذهب عن الامر الندبي والا لجنا اجتماع المثلين كلامنا حين تعلقه هل هل كان فعليا في حق هذا الصبي او ما كان فعليا فن هو نعم يعني يركشت انه لا بناء على ان البلوغ قيد في الواجب لان سر متعلق الامر مختلف اذا صار متعلق الامر مختلف الامر الاول وهو الامر النجيس يسقط عن الفعل لانه لا يمكن ابطاله سيدنا عمر بالنسبه الى هاي اللي فيها عليه السلام أعقل. علي وما التي اذا البلوغ قيد في الوجوب يكتفى البلوغ قيد في الوجوب اكتفى بحجه السابق اللي قاعد أقول نفسي اكتفي بشو هاي القرينه دي فيها لانه لو كان البلوغ قيدا بس في الالمزام لكتفينا بحجه سابق لانه المتعلق تحقق تحقق و... ها إذا صار شنو البلوغ قيداً في الحجنا ماذا تقول البلوغ قيد مجرد الإهزام وإلا المتعلق واحد, واحد يكتفى بحجه السابق هذا معنى عليه حجة الإسلام إذا احتلان يعني, يعني لا يكتفى بحجه السابق يعني المطلوب هو حجه البالغ يقع في الحير إذن لا يخاطط الوجوغ مدام أنه أحرم و صبي ليس بالغ مما يعني أن الوجوب ليس فعلي في حقه لعظم بلوغه والبلوغ قيد الوجوب حين اذا فاذا صار بالغ وقت لا يسع والوقت لا يسع لتمام الحج حين اذا فاذا بلغ فيخاطب بم... لماذا انه تكليفهم بما لماذا لماذا لا ادرك كل يمكنه الحج من ما انا تقول يمكنه الحج من, أدرك تقول يمكنه الحاج؟ من أدرك؟ أه؟ انا ادرك لا اقول ه... هذا الشخص الذي احرم قبل الدخول لا استبدلنا هذا كذا شيخنا ليش الخبط استبدلنا استبدلنا من الاول على ان مقتضى الايه وجوب الحج على كل مستطيع في أي زمن. لكن إذا كان متمكنا الحاجة. من الحج، من أدرى تقول هذا متمكن؟ إذا أدرى قبل المشعة، فهذا متمكن. ما دام متمكنا، إذا بالنتيجة شنو؟ يجب عليه حج البيت. من أدرى لابد من حمله على التمكين يعني قبل حمله على هذا الإطلاق لازم نصحه أن. إذا كان الحج الصبيع يعني عندما أحرم وهو صبي، ثم عرض ثم بلغه، فصار الوجوه فعليا في حقه من الآن يخاطب هي أن إذا كان هناك خطاب من الآن يخاطب لكن عيده أنه بلغ برامعة الوعظة على الحج أو وقته يضير على ما يدخل أنه من أدرك يقول الوقت لا يضيق، من أن تلغوا كلمة من أدرك من أدرك إيه حق بحق بحق؟ هل البحث هو هذا بعد؟ من أدرك تقول هذا ما ضاق عليه الواحد يقدر يجيب حجة الإسلام من أدرك المتعارف قد أدرك الحال قلت ألا يجب انقلاع مما وقع على غير صورته يعني ما وقع ما وقع بطل على كلامنا أنه إذا عرض عليه جبعد ما وقع من صار لاغو يخاطب بإحرام جديد والأخر إحراماً جديدا بناء على كلامنا هذا الحد. على كلام الثاني خاطب مالي ممتنى. المطلوب الثالث لو فرضنا أن إطلاق الأمر الندبي شامل لمن بلغ بعد الإحرام وأن البلوغ ليس قيدا في الواجب فهل يمكن لهذا الشخص؟ العدول بإحرامه السابق إلى الإحرام لحجه الإسلام كمن يعدل في الصلاة من صلاة إلى أخرى العدول وعدم العدول متوقفون على تمامية شرطين وأمرين الأمر الأول هل أن التلبية موضوعا لوجوب اتمام النسك التي نواها حين التلبيه مثلا من لدى لحجه عن غيره فلا بد ان يتم النسك على ذلك او يمكنه بعد ذلك العدول بعد التلبيات الى الحج عن نفسه مثلا ومن لبى مثلا للحج ندبان فهل يمكنه العدول للواجب أم لا قد يقال كما قيل بأن التلبياء كصيغة النذر فكما أن من قرأ صيرة النذري ملتفتا جادا فقد ألزم نفسه ويجب عليه الوفاء بالناذر على طبق ما نذار فكذلك التلبيات صيغه توجب اتمام النسك على طبق ما نوار ولعل هذا هو المستفاد من ان التلبيه فرض الحج فمن لبى فقد فرض على نفسه وحينئذ فذا سهم مستقيم وحين فاذا قلنا بوقوع الاحرام صحيحا عن امره الندبي فمقتضى القاعده عدم وجوب حجه الاسلام عليه لعدم قدرته شرعا على أدائه الا على نحو تركتوب بل ايه بل ايه واما اذا انا المبنى كما هو الصحيح وقلنا بان التلبيات ليست إلا شروعا في الحج ومن وأن المقصود بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق اي من شرع في الحج بالتلبيات فتلزمه محظورات الاحرام نعم من تلبس بالنسك غير التلبيه من تلبس ببعض النسوك فالظاهر تسالمهم على وجوب ال اتمام لما يستفاد من عدة ادلاء منها ان من اعتمر عمره التمتع فهو محتبس او مرتهن بالعمره الى الحاج رحمكم الله اذن فلا بد من التفصيل في المقام بين من لبى ولم يؤد النسوك ثم بلاغ وبين من أدى بعض النسوك قبل بلوغه الأمر الثاني أو الشرط الثاني هذا الكلام نقول نفصل بين الفرضاءه مجرد انه هو دخل النيه لا هو هذا هذا البحث الان في الامر الثاني الشرط الثاني الامر الثاني او الشرط الثاني هل ان التلبيه شرط او جزء فإذا قلنا بأن التلبيات جزء كما هو ظاهر الأمر بلزوم التعيين وأنه يجد في التلبيات تعيين الحج من إفراد أو متعاب وعن نفسه أو عن غيره ظاهر الأمر بالتعيين عند التلبيه أنها جزء من الحاج فالجزئية الاعتبارية تتوقف على القصد بخلاف الجزئية التكوينية فالأمر من قبل الشارع بالقصد دال بالالتزام العرفي على كون التلبيه جزءا وحين إذن فبمجرد ان يتلبس بالتربيه يجب عليه اتمام ما نواه وهو مانع عن حجه الاسلام واما إذا قلنا بأن التلبية شرط بقرينة أن فساد الحج لا يستلزم فساد الإحرام ولذلك. فإن المصدود أو المحصور الذي لا يمكن أداء الحاج لا يخرج عن إحرامه إلا بعمرة أو بالهادي وهذا كاشف عن الشرطيه اذ لو كان جزءا لبطل بمقتضى العجز عن اداء المركاب فإذا ثبتت الشرطية فإن الشرطية مساوقه للتغيير ومقتضى ذلك عدم الإلزام بما قصد حين التلبيات نظير الوضوء فانه شرط للصلاه وليس جزءا ومقتضى شرطيته انه لو قصد بالوضوء صلاة معينا جاز له العدول بهذا الوضوء الى صلاه اخرى وهو الصحيح <تصفيق> كما سيأتي في محله من إثبات الشطية فتحصل في هذا المطلب أن مقتب القاعدة جواز العدول بالتلبيات الى حجه الاسلام اذا لم يكن قد تلبس بالنسوك والحمد لله وتتوضع لقراءه القران والصلاه في هذا هذا لا يجب التقيد لا يجب التقيد لا, لا قصد صلاه معينه لا يوجب تقيد الوضوء بها